بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر و من بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عابلون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 ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها, فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قال تا أتينا طاعا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 أَتَّهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّ فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقلوا من أشد منا قوة فأما عادون فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقلوا وقلوا من أشد منا قوة أو نم يرو أن الله الذي خلق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 واستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون إذا ما جاءوا ها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدت علينا قالوا أنطقنا الله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 وهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون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 ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير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 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه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 ك منهم قريب، من عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء أفعلها، وما ربك بظلام للعبد إليه يردع المسعى.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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أبقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولنها ذالي لا يقولن إن هذاني وما أظن الساعة قائمة ولإرجعت إلى ربي إنني عنده للحسناء فلننبأ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ Wahai! An-Namna' al-Insan, A'arba' wa na'a b-jalbhe. Wahai! Masa'hu al-Shar' fadhoo du'a' in'ariid. Qul a-raaytum in kalam in'adillahi, Thumma kafar tum bhihi. Man a'zl mimm,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 dia menguasai segala